يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم ولا اخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان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 وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في شبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعْ عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِعْ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّا وَلَيْتَكُمْ مُدْبِرُونَ